وقالت اليهود ليست نصروا على شيء وقالت نصروا ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة والله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجدا الله ان يذكر فيه اسمه ان يذكر فيه اسمه وسعى في خراب لهم في الدنيا خزي ولهم في الآقرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عظيم وقالوا اتخذ الله ولداه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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم